وِذَنَالِ لِلَّذِينَ يُقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا إِنَّ اللَّهَ عَلَى أَنْ نَصْرَهُ بِمَا الذين أخرجوا من ديائهم بغير حق إلا أن يقولوا الله ولو أسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ روى <تصفيق> عزيز <تصفيق> <الذين> ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نور وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأي فكيف كان نكير فكأي من قرية أهلكناها مصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون ثم معلون بها